ولا مع الشيخ أبي إسحاق الحويني يا سيرة الخلفاء والنبلاء عودي جددي في القلب أنوار السجود ذكري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 واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدفاتها وكل محدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد يقول ابن عيينة رحمه الله سمعت أبا حازم يقول لا تعادين رجلا أنا يعني نفسي تخذ بالكم من كلمتين دول لا تعادين رجلا ولا تناصبنه أي العداء يعني حتى تنظر إلى سريرته بينه وبين الله فإن يكن له سريرة حسنة فإن الله عز وجل لم يكن ليخذله بعداوتك وإن كانت له سريرة رديئة فقد كفاك مساوئة ولو أردت أن تعمل به أكثر من معاصي الله لم تقدر يا سلام يعني شوف شوف الكلام يعني بقول لك أنت لو أردت أن تناصب رجلا العداء بينك وبينه خصومة قبل ما تدخل في الخصومة اعمل دراس الجدوى الناس العقلاء كده احنا قلنا المرة اللي فاتت ايه قلنا كلمة العرب لسان العاقل من وراء قلبه ولسان الأحمق من أمام قلبه العاقل قبل ما لسانه ينطأ بيعمل دراسة جدوى أتكلم ولا لا طب الكلام فيه منفعة طب هيدريني طب يعمل ترجيح ما بين المصلحة والمضرة إذا وجد أن الخير في الكلام تكلم بعد أن ينعقد قلبه مش هيندم إذا وجد أن الخير في السكوت سكت ساعات الواحد يتكلم بكلمة وديه بداهل زي المثل برضو قصة المثل اللي العرب يقوله العرب تقول إيه رب كلمة تقول لصاحبها دعني اسكت قال لك قصة المثل ده كان فيه ملك ولوه ص... رئيس وزراء وهم ماشيين في رحلة صيد وبتاعه الكلام ده مروا على حجر املس حجر ايه ناعم اوي فالوزير بيقول للملك يقول له لو ان رجلا ذبح على هذا الحجر لسال دمه حتى يصل الى هنا ام الملك قاله طيب اتبحوه عشان نشوف عنده دم ولا ما عندوش هينزل الدم بتاعه لحد هنا فذبح الرئيس الوزراء بتاعه الملك بعد ما لقى عنده دم وسالة دم للركب وصل للحجر قال هذا الكلام رب كلمة تقول لصاحبة دعني كنت اخرص لكن هو مش عارف طبعا هو مش عارف الكلمة دا هتوديف دا ولا هتوديف دا لكن رجل العاقل ما هي, ما هي ما كلمة منهاش معنى برضو إيه يعني واحد لو دبحنا واحد هنا دمه حينزل هنا قال إيه دبحنا وما دبحنا إيه, إيه, إيه الكلمة ليتت قال أصلا مهدى برضو أحمق رب كلمات تقول صاحبات إنما الرجل اللي هو زي الرئيس الوزراء ده اللي هو قار كلمات لا معنى لها وما لهاش موضع فراح ضحية لسانه مهدى اللي, اللي قوم نوح اتهموا أهل الإيمان من أتباع نحن عليه السلام بالحكاة دي وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي, بادي الرأي يعني لا يتدبر الكلام يقول ما يبدو له وممكن للي يبدو له يكون قبيح أو يكون عيب آل يعني ممكن يخدش المرؤ وممكن يسقط البني آدم ها أي شيء يبدو له يعني انا أذكر مثلا بمناسبة داديا الرأي دي مفتش دخل الفصل في حصة حساب وبعدين بيمتحن لولاد طبعا المفتش واقف هنا والمدرس واقف جنب الصبورة وراء المفتش المفتش يقول لي يا أولاد تلاتة واثنين كم يا أولاد فالولاد ضربين لأخنا مش عارفين أمش تلاتة واثنين مش عارفين كم المفعل المدرس هياخد لفت نظر وهتبقى مشكله عليه فمن ورا ضهر المفتش عمال يغشش مين يغشش الهاد يبقى كده يلا كده كده فهو الولد اما اي على طول قالوا بطيخه بطيخه 3 هو ده الحساب الجديد يعني فده الولد ده لما قال بطيخه ده ده اللي خطر على باله ايه اللي ممكن يبقى كده لو هوات بيلعبوا كده انا كان ممكن اقول لك كره او واحد ممكن يقول اي حاجه بس هو ده اللي خطر كان عايز ياكل بطيخه ولا حاجه فده بادئ الإنسان قبل ما يقدم على خصومة أحد يعمل دراس الجدو ويفكر كده فينظر لهذا الخص إذا كان لهذا الخص سريرة بينه وبين الله طب واحد يقول لك طب ويعرف الزي طب السريرة ده عمل قلبي ايش عرفه قال لك ما هو إذا كان من أهل البصر بتبدو في علامات في الخارج على إن ده مسنود إن ده مؤيد بيبان على وشه بيبان على تصرفاته بيبان على محبة الناس إياه ما كل دي علامات ينصبها الإنسان في الخارج عشان ممكن يعمل بها ما بداخل المرأة يعني, يعني مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال في حديث معاوية عند أبي داودة وغيره من سره أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار طيب سره دية مش عمل قلبي يعني سرور القلب مش حاجة داخلية طب تتعرف إزاي قال لك ما هو ينصب لمثل هذا قرينة في الخارج تدل على ما في القلب قال لك إزاي يعني قال لك مثلا مدرس داخل الفصل خيام كله قام واحد قاعد ما قامش انت ودي ما قامش ليه قال له واصلي كده حرام حرام ايه وبتاعين تقليل ادب بكرة تجيب وليه امرك وممكن يدي له علقة محترمة من الفصل وبالية امرك يجي بكرة يجي وليه الامر يقول له ادب ليه الادب ما تربهش ليه علشان انا دخلت ما وقف ليش يبقى هذا الرجل ساءه ان يجلس التلميذ ولا سره طبعا واضح أنه ساءه أن التلميزي أجلس وقال له أنت لي الأدب وما تربيتش وأتولي أمر يبقى هذا الذي بدى عليه من التصرف على المدرس يعني من التصرف قرينة أنا أراها وعلمت أنه ساءه ذلك فأستطيع أن أجعل من هذه القرينة علامة على ما في قلب هذا الرجل يبقى أنا برغم ان السرور أو الحزن مسألة قلبية إلا أنه ظهرت لي في الخارج حاجة إحنا نسميها قرينة نستطيع أن نعلق الحكم عليها حتى لو كان الأمر خفياً زي ما حدو من سره أن يتمثل الرجل الوقي فأهل البصر يقول لك يقول لك إيه ده مثلاً في علامات معينة تدل على أن هذا الرجل له سريرة فإذا كان للرجل سريرة أي ظهرت قرائن في الخارج تدل على أن هذا الرجل فاضل فاعلم أن الله عز وجل ما كان ليخذله بعداوتك إياه يبقى هذا الرجل ظفر بمعية الله والذي يظفر بهذه المعية لا يغلب أبدا وإذا لم يكن له سريرة إيه راجل بقى أعماله بقى سيئة وظالم ومتعدي وبيأكل أموال الناس وبيرتشي ومش عارفينه الكلام ده فقد كفاك مساوئة كفاية الذنب اللي بيعمله لن يكون مخذولا أكثر من هذا خذل بالذنب فكده كفاك مؤنا تريح دماغا ليه؟ لأن السهم سيأتيه إذا كان رجل ظالم ما تدعيش عليه علشان يلقى الله عز وجل بالمظلمة كاملة يوم القيامة يشيل على كتاب غيرك بقى من اللي ما بيصبروش على المظالم عمليد عليه للنهار تبيت عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي فإذا كان الرجل ده ظلم ألف ألفين تلات تلاف اعرف ان في تلات تلاف سهم رايح له دعوات المظلومين رايح له فانت ريح دماغه خلي بقى المظلمة بتاعتك عشان يتأخذ من حسناته إذا كان له حسنات أو يأخذ من سيئاتك وقاطعا انتلك سيئات يبقى هذا الرجل لما عصى الله تبارك وتعالى أضر نفسه ضررا لا يستطيع أحد أن يوقع به ضررا أكثر من إيقاعه الضرر بنفسه ده كلام يا أبي حازم يبقى الرجل إذا كان له معية مع الله عز وجل ما تطنعش أنك أنت الضرر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب أعلمته أنني سأحاربه وانت عارب بقى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وأملي لهم إن كيدي متين إبقى ده رجل مسنود متقربلوش لأنه كده تحت الضر إذا كان الرجل بقى عاصى الله تبارك وتعالى إيه إيه إبقى كفاك مؤنته وكما قلت لا يستطيع أن يصل على هذه المرتبة إلا والله تبارك وتعالى أسأل